بسم الله الرحمن الرحيم يا ماذا أيها المزمّل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أوزد عليه وردني القرآن ترتيلا إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدْ وَطَأً وَأَقْوَمُ قِيلًا إِنَّ لَكَ في النهار سَبْحًا طَوِيلًا واذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا رَّبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِهِ وَكِيلًا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَن يَلْهُمْ قَلِيلًا إن